ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل فما اوجفتم عليه من خيل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 فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا, يكون دولة كي لا يَكُونَ دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَادِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُلَاءِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ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 ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولوا النار ثم لا ينصرون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 لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ